تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن ننزل عليهم من السماء أي آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين